غير المغضوب عليهم ولا الضالين ام تقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون ما ذكر من ربهم محدثا إلا استمعوا وهم يلعبون لا هي وأسر النج والذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتئون وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون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 Ask the disciples, if you are not aware of them And what we made them for a body, they would ثُمَّ we gave them the promise, then we gave them to them, and فِيهِ we أَفَلَا and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 لا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَى مَا اتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَاكِنِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِن بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والارض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون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 وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إلا نوحي إليه أنه لا إله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 ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين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 تُلْمُوتُ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِذَا تَخْذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ أَلِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَانِ هُم كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجْلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار, حين لا يكفون عن وجوههم النار لَهُمْ يُنْصَرُونَ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَوْتَةٌ فَتَبَهَّتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَهُمْ يُنْظَرُونَ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ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 أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أَطُرَافِهَا أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذر. فستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا لا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة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 قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُمْ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ فجعلهم جذاذا إِلَّا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمين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 فَرَجَعُوا إِلَى أَنفُسِهِمْ فَقَالُوا إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ ثُمَّ نُكِسُوا عَلَى رُؤُوسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَؤُلَاءِ مِن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 وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوْطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَهُ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ وَلُوْطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا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 وَكُنَّا لَهُمْ حَافِغِينَ وَأَيُوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ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 فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ So لَهُ received مِنَ and we gave him from sin, and رَبَّهُ we لَا him the believers. And Zechariah, when he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 فاحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها ايه للعالمين ان هذه امتكم امه واحده وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ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 يا ويلنا قد كنا في غفله من هذا بل كنا ظالمين انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حصب جهنم انتم لها واردون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 ان الذين سبقت لهم من الحسناء أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر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 وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها, أن الأرض يرثها عبادي الصالحون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 فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أَدْرِي أقريب أم بعيد ما توعدون